إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خَرُسُوا وَبُكِيَانٌ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَالتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَاد